ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الاول فالذ منكم والساعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله هو الغفور الرحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون